24. cüz Zümer suresi sayfa 463. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب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 قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره هل هم كاشفات ضري او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله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 واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب فتا و لا تشعرون ان تقول نفس يا حسره على ما فرط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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفوير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك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 والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون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 الحميد تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطاغوت لا اله الا هو اليه المصير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 لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وانذرهم يوم الازفه إذ القلوب لذا الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فالله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير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 من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه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 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم يك كاذبا فعليه كذب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 إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بوير سلطان أتاهم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 قَالَ عِيلَاءَ إِلَٰهٍ مِثْلُهُ وَإِنِّي لَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَٰلِكَ وَصُدَّ عَنِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا اتبعون اهدكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها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 ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الوفار لَجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَني إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَجَاؤُكُمْ أَنِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ فَسَتُنكَرُونَ لَكُمْ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها ودوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشد العذاب وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنُّونٌ عَلَيْنَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ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 لَكَ الْقُسْمَةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيئِ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون فقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا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 قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البيلات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين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 أَلَمْ تَرَ إِلَى فِي آيَاتِنَا أَنَّا يُصْرَفُّونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا وَبِمَا أُرْسِلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُصْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ظَلَلُوا عَنَا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْءٍ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 وَخَاسِرٌ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ تَرْكَبُونَ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا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 وقالوا قلوبنا في أكنت مما تدعونا تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب, ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كافرون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 ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتَّيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا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 وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَا هُمْ فَأَسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى النُّهُدَ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْذَاءُ اللَّهِ إلَى النَّارِ فَهُمْ يُزْعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْ ثم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يحب فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين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 جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ألنا الذين اضلانا من الجن والإنس نجعلهما, نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين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 ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه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 وَإِنَّ يَنزُوا مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغًا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ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 إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير